من بعد الوقت هذا طبع عليامي من بعد الوقت هذا عذبت ليال ما تمد لياليها ما تمد لياليها أحلو الليالي يتوارى مثل لحلامي أحلو الليالي يتوارى مثل لحلامي مخطور عني عجاج الوقت اخفيها الوقت اخفيها من باقي عباتنا أيام ما تندي لياليها ما تندي لياليها حلوى ليالي توارى مثل الأحلامي مخطور عني عجاجا الوقت فيها الوقت يخفيها أسري مع الهدى سلي ما بعد نامي وصور الماضي النفسي وسليها أخالف العمر راجع سالف عوامي ونوخ ركا فكري عند داعيها أسري مع سلي ما بعد نامي وصور الماضي النفسي وسليها اخالف العمر راجع سالف عوامي وانا الرتاب فكري عند داعيها إن باني الوقت هذا طب عليك صفات الأيام ما تمدي لياليها ما تمدي لياليها حلوى ليالي دوارى مثل الأحلام مخطورة عندي عجاج الوقت يغفيها الوقت يغفيها تدفع على إجاع Maai is ook een bemaai, ik kie weer, wier, ik ga er zoveel keer zomaar اليا صفا زمانك ع اللي عظامي اشرب قبل لا يحسطن صافيها Ja, niet waarom niet goed zijn. We zijn niet goed genoeg. We zijn سرعي ما ترض دربك بلاويها حتى ولي فيك ولو هيم بك هيامي سيور الأيام تجنح بوهاديها الوقت لو زال لك يا صاح مدام يا سرعي ما ترض دربك بلاويها حتى ولي فيك ولو هيام بك هيامي سيور الأيام تجنح باديها موقع الوقت هذا موقع مخطور عني عجاج الوقت يغف فيها الوقت يغف فيها صدى